وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَ أَتْقَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُ فَلْيُصَلُ مَعَكَ وَالْتَأَتْقَائِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُ فَلْيُصَلُ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 وَدَاعُنَا عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا ۖ فَانتَظِرُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما